من سلسلة أنا أقرأ نقرأ لكم حكاية فأرين بصوت آلاء أبو نور هذا هو فأر الريف فأر الريف يعيش في الريف بيته في شجرة هذا هو فأر المدينة فأر المدينة يعيش في المدينة بيته في منزل يزور فأر المدينة الريف يقول فأر الريف أنا أحب الريف الريف هادئ ابق معي نلعب هنا ونمرح هذه البومة تريد أن تمسك فأر المدينة يحرب الفأران بسرعة يقول فأر الريف انظر هذه شجرة تعال نختبئ فيها يجلس الفأران للعشاء يقول فأر المدينة لا أحب طعام الريف طعامنا في المدينة أطيب يذهب فأر الريف وفأر المدينة إلى الفراش يقول فأر المدينة لا أحب هذا الفراش الخشن فراش المدينة ناعم يقول فأر المدينة يا صاحبي الريف هادئ جدا لا اسمع حركة ولا صوتا هذا الهدوء الغريب يمنعني من النوم يريد فأر الريف ان يجمع طعاما يقول لفأر المدينة تعال معي نجمع طعاما يقول فأر المدينة لا عندنا في المدينة دكاكين نشتري طعامنا منها يرى فأر المدينة وفأر الريف أحسن ياخاف فأر المدينة يهرب ويرمي نفسه في الماء يقول فأر المدينة: أنا لا أحب الريف، المدينة أحسن، ليس عندنا في المدينة أحصنة وعندنا دكاكين. يقول فأر المدينة: تعال معي إلى المدينة يا فأر الريف، الطعام في المدينة أطيب وفيها دكاكين. يرى فأر المدينة سيارة، يقول: انظر، تعال نذهب إلى المدينة في هذه السيارة. يقفز الفأران إلى السيارة، تصل السيارة إلى المدينة. ويقفز منها الفقران يرى فأر الريف الدكاكين ويرى السيارات في المدينة ضدها يقول فأر المدينة انا احب المدينة بيتي ليس في شجرة انا اعيش في منزل ابقى معي نلعب هنا ونمرح يجلس الفقران للعشاء يقول فأر الريف انا لا احب طعام المدينة طعامنا في الريف اطيب يذهب فأر المدينة وفأر الريف الى الفراش يقول فأر الريف لا أحب هذا الفراش المتعب فراش الريف مريح يقول فأر الريف يا صاحبي المدينة صاخبة جدا أسمع حركة وضجة هذه الضجة الغريبة تمنعني من النوم يذهب فأر المدينة وفأر الريف إلى الحديقة العامة يلعب الفأران بالكرة يركض كلب إلى الكرة يخاف فأر الريف يهرب ويرمي نفسه في الماء يرى فأر الريف في المنزل مكنسة كهربائية يخاف منها ويهرب يقول فأر المدينة عاجل يا فأر الريف اختبئ في هذا الجحر تأتي قطة لتمسك فأر المدينة وفأر الريف الفأران في الجحر لكن بلا طعام يقول فأر الريف أريد أن أعود إلى الريف يرى فأر الريف علب هدايا وعلى كل علبة عنوان يقول فأر المدينة انظر هذه العلبة عنوانها قريب من بيتك اختبئ فيها تصل إلى الريف فأر الريف في العلبة والعلبة في السيارة والسيارة تسير في طريق الريف يقول فأر الريف بيتي في الشجرة ولا أحب المدينة أنا فأر ريف وهذا بيتي